يا ملاك الحسن والفتنة يا جمال الدحكة دي يتقل عليك حكاية يا البراءة يا ملاك الحسن هز الأرض هز واسحر كل العيون يا اللي كل الكبرياء وهيبة بسم الله وعز دنيتي هالون يا اللي صحيت الكلون حل أيام الصهر ده أنت أجمل ما يكون يا ابتسامات الأمر يك مين يا مواعيد المطر ولفه العاشقين يتبالي هنون قال لي صحيت الكنون حلي ايام السهر ده يا ملاك الحصن والفتنة يا جمال الضحك دي يتأل عليك حكايا يا البراء يا ملاك الحسن هز الأرض هز وسحر كل العيون يا اللي كل كبرياء بسم الله وايد من جمالك دخل معنا الجمال وتتوس في حداه يا رقمن النسيم واحلى من كل الصوت